صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهه واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق منهم انمشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراب وَسَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقِ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وفرعون ذو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 إذ دخلوا على فَفَزِعَ ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا, وهدنا إلى سواء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا من الْخُلَطَاءِ الْخُلَطَائِلَ يَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنْ نما فتناه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر عون وأناب فغفرنا له ذلك. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَا أَبَىٰ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد, لهم عذاب شديد.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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد من او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه ان السني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكرى لول الباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إن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 فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعن ردهم قاصرات الطرف اترا اب هذا ما توعدون هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفع وَإِنَّ لِلْطَّاغِينَ لَشَرَّ مَا أَبَدٌ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِإِسْلِمِهَا هَذَا فَلْيَذُوקוَهُ حَمِيمُ وَغَسَاقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ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 وَمَا مِن إلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْرَفَاعُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أن تم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إيوحا إلي إلا أنا نذير لَلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُم بَشَرٍ مِن طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ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 Qaala f'a'iztika la'huynnahum ajma'in illa 'ibadaka minhumu 'mukhlas'in. Qaala fal-haq wal la'amla an ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.